أبدرر في مسائل المصطلح والأثر لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والآن مع الشريط الأول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني في بادئ حديثي مع شيخنا ومعكم معي يعني عدد من الأسئلة وغالبها أسئلة حديثية يحتاج إليها الطلاب وطلبة العلم هناك وهناك أسئلة أيضاً دعوية يختلف الشباب فيها وهناك أسئلة أخرى تتصل بالقبائل نظر لأني أعيش معهم ويتحاكمون عندي في قضايا كثيرة أحتاج أيضا أن أعرف خطم الشرع فيها أبدأ بالأسلال الحديثية لأنها أهم ما يكون عندي السؤال حول تدليس التسوية الراوي الذي يعرف عنه أنه يدلس تدليس التسوية هل يشترط في حقه أن يروي السند مصرحا بالسماع في جميع طبقات السند إلى الصحابي أم أنه يكتفى في ذلك فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه ويعني يا حبذا لو أحلتموني على أحد من العلماء فاتفرح بشيء من ذلك بارك الله فيك إن حدود ما علمت لا أستحضر شيخا من علمائنا المتقدمين ليأحيلك إليه أو عليه إنما الذي أراه والله أعلم أن من كان تجليشه تجليش التشوية فهو موقفنا بالنسبه إليه موقفان أحدهما نخطع به ونجم به إذا كان تجليشه تجليش التشوية ومعنى ذلك ما هو معلوم عند اكثر الحاضرين أنه يسقط شيخ شيخه فإذا وجدنا سنداً من هذا القبيل لم يصرح شيخ شيخه أو لم يصرح هو عن شيخه أنه صرح بالتحديث، حينئذ لا بد من اجتناب هذا الاسناد إذا لم يكن هناك اسناد آخر يقوي مثنا ذلك الإسناد هذا هو الموقف الذي لابد منه الموقف الآخر موقف احتياطي واذكر بما قلت أن هذا الذي انطبع في نفسي في هذه الرحله البعيدة الطويله من الدراسة يجتنب الإسناد ما كان عن في كل طبقة من طبقاته احتياطا اللهم لهذا الاشتناء اللهم إلا إذا كان الحديث مشندا من رواية ذاك المذلش في أحد الصحيحين ففي هذه الحالة لا نتمسك بهذا الاحتياط الذي ذكرته بخلاف الأمر الأول نعلم راضح شيخنا قد وقفت على كلام الحافظ ابن حجر نعم في النكة الضراف على تحفظ الأشراف وكذلك في النكة على ابن الصلاح تكلم في الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد واكتفى بالتصريح بطبقتين قال في الطبقة الأولى بينه وبين شيخي فأمنا بذلك تذليثة وبين شيخه وشيخ شيخه قال وأمنا بذلك تسويته. فهل هو هذا صنيع الحافظ؟ هذا رأي له طيب حفظكم الله نعم. سؤال آخر إذا صحح او ضعف أحد الأئمة المتقدمين حديثا كان يقول حديث منكر دون أن يقول سند أو كذا فرأى الباحث في هذا الزمان للحديث هذا أو أن ظاهره صلحة وليس فيه يعني ما يظهر له فيه علة أو له متابعات فهل يقف على كلام المتقدم؟ او يحكم هو بما ظهر له من الطرق الاخرى أو بظاهر السند كذ... ك... يعني الامر فيه تصحيح ووضع لا شك ان الامر الثاني هو الواجب على طالب العلم القوي نعم. ولا يقف على قول ذلك الحافظ المتقدم في الحديث انه حديث منكر اللهم اذا في حالة واحده ويرى ان يذكر السند ويذكر العله أما مجرد أن ينكر ذلك المتن أو ذلك الحديث ثم يبدو لبعض المتأخرين المتتبعين لسند الحديث فيجده صحيحا أو على الأقل حسنا وبخاصة إذا ما وجد له شواهد ومتابعات اذن لابد من أن يتمسك برأيه واجتهاده. وبالشرط الذي ذكرته آنفا وهو أن يكون طالب علم قوي اكرر التنبيه على هذا الشرط لانني ارى كثيرا من الطلاب المحدثين والمتمسكين او المتعلقين بهذا العلم من قرب ولما يتمكنوا فيه وكما رأيت للحافظ الزابي أخيرا عبارة تقابل تلك العبارة التي تقول تجذب قبل أن يتحصل وإذا بالحافظ يأتي بعبارة لعل ألطف من الأولى يريد أن يطير ولما يريش انا وجدت كثيرا من المبتدئين في هذا العلم ينكرون أحاديث صحيحة لمجرد أن قال فلان العالم بأن الصحيح أنه مرسل أو أنه منكر أو ما شابه ذلك وهو قد يقف على الطرق التي تخرج من أن يكون منكرا وقد ترفعه هذه الطرق أو بعضها على الأقل إلى مصاف هذه الصحيحة وانا اعتمدها فرصه لأذكر لكم مثلا واتوصل من وراء ذلك للتعرف على طالب علم عندكم حفظت كنيته دون اسمه وهو ابو عزيز لقد جاءني بواسطه الشيخ ابو مالك بن الله ظرف مختوم طبعا فيه رساله بالخط والحقيقة أنه خط جميل جدا لكن فيما يبدو لي ليس هو خط المؤلف نفسه هذا الكتاب كنت أتمنى أن أجد فيه سائدة لأصح خطأ لي وما أكثر أخطائي وكلما يعني توسع في البهن والعلم ولما تجلس اخطاه كما هو أمر معلوما ذا المواثنين بالعلوم سواء كان علم حديث أو فقه أو غير ذلك مع الأسف ما وجدت ولا, ولا واحدة اصاب صواب فيها المهم وصل به الأمر إلى أن يضعف حديث دعاء لإشتكتاه بسبحانك اللهم الذي جاء من عن خمسه من الصحابه وهو ينقد على طريق بعض ذوي الاهواء هنا في الشام في الاردن وعلى كل حال نحن في الشام ايضا فما خرجنا من الشام لكننا انتقلنا من دمشق الى عمان الشاهد ما وجدته اصاب وإنما اخطا خطا فاحشا فذكر لهذا الحديث خمسة أسئلة ينقضها فردا فردا ثم هنا موضع عجب اشتشاد على الجهل المسيطر على بعض الشباب مع الأسف الشديد إنه ذكر حديث عمر الخطاب أنه كان يستفح بسبحانك الله, الله ويرفع صوته يعلم الناس مع انه كان مستحضرا لهذا تضعفا الحديث مع انه لو لم يكن في هذا الميدان أو هذا البحث الا حديث عمر بن خطاب هذا وهو يعلنه على رؤوس الاشهاد وفي مكان معلوم ان السنه فيه الإصرار وهو يرفع صوته ليعلم الناس من خلفه أن هذا من السنة سبحانك اللهم إلى آخرين فعجبت له ها أنت ضعفت المفردات ولم تعب بقاعدة تقويه الحديث بكثره الطرق مع الشرط المعروف لديكم وهو أن لا يشتد ضعفها ها أنت ضعفت هذه المفردات فما بالك لم تقوي ضعفها بهذا الشاهد الذي هو في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم وقد صحه الإمام الدار الشاهد إنه يعتمد على العلل لابن أبي حاتم ويقول قال أبو حاتم كذا ولا يلجأ إلى البحث العلمي الذي أنت الآن تدن لشؤالك حوله حيث كان الشؤال إذا كان بعض المتقدمين من الفطال قال في حديث ما إن حديث منكر ووجد الباحث اليوم له إشناد قويا أو وجد له شواهر ومتابعات فما هو موقفه موقفه أن يبتدي ما وصل إليه علمه إلا إذا كان ذلك الحافظ أجلى بحجته في إنكاره لذاك الحديث وهناك قال لكل حادث حديث وفي كرارك سؤال آخر إذا انفرد بالرواية عن راوي أحد ممن وصف بالانتقاء بالمشايخ أو وصف بأن مشايخ وثقات كحريز بن عثمان وأبي درع وغيرهما فماذا يحكم على هذا الشيخ الذي تلميذه واحد وصف بالانتقاء ماذا يحكم عليه من حيث الجهالة عين أو حال أو توثيق أو تأوستجهاب أو غير ذلك يعني هذا الراوي الذي روى عنه مثل حريز هذا مثل مشايخ حريد بن عثمان مثلا نعم أو مشايخ ابي زرعه أو شعبة أو يا بن شعيد القطان مما نطفق أنه ينتقي في مشايخه نعم قضية ينتقي ما أفهم منه توثيخا لكنه إذا صرح كما قيل في حريد هذا إنه إن شيوخه ثقات فإذا لم نجد ما يخالف هذا التوثيق المجمل والغير مفصل حينئذ الذي وصل إليه رأيه أن نعتد به أن نعتد به احتجاجا إذا لم يكن له مخالف مخالف في الحديث نفسه نعم في الراوي إيه الراوي الذي وثق اعتمادا على الراوي عنه الذي يقيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة يعني إذا لم يوجد تجريح من إمام من الأئمة نعم بارك الله إذا كان التابعي ممن يرسل وذكروا ارساله عن بعض الصحابة دون حصر على سبيل المثال ولم يذكروا أنه سمع من صحابي بعينه أو أنه لم يسمع منه لا قالوا سمع أو ما سمع وروايته عنه بالعنعنة والتابعي غير مدلس فما الحكم يحمل على الوصف يحمل على الوصف الجمهور؟ على اعتبر أنه غير مدلس على اعتبار أنه غير المذلش ومعاصر واللقاء ممكن. هنا. ما شاء الله طيب يا شيخنا حفظك الله في مسألة الشدود وزيادة الثقة كثر فيها كلام كثير من طلبة العلم وهناك من يقول لا يحكم على على الزيادة بالشدود إلا إذا تعذر الجمع بينها وبين الأصل على سبيل المطلق والمقيد والعموم والخصوص وهناك من يقول إذا مجرد أن يزيد الراوي زيادة ما أتى بها من هو أكثر منه او أحفظ منه هذه في ذاتها مخالفة ومنافاة يترتب عليها حكم بالشدود فما هو الراجح في هذه المساله نعم الذي فهمناه أن الراجح عند فائمة العلم هذا. والذي نحن نجل عليه أن زيادة ثقة مقبولة إذا كان ليس هناك من هو أرجح منه حظاً او كثرة فزيادة ثقة مقبولة بهذا القيد وليش على الإطلاق كما مذهب بعض الأصوليين وما اشرت اليه من انه ينبغي الجمع فهذا اذا تيسر الجمع وكان ممكنا بحيث انه لا يلزم منه الغمز في حظ المخالفين لذاك الثقه فحين ذاك يثار الى هذا الجمع ولا باس منه ولا عنده من المخيد ان اذكر مثالا مما انتقذ من ذلك المشار اليه الفا حديث في سنن داود وغيره من روايه فليح ابن شليمان وما عنده من رواه البخاري فقد تكلموا فيه من حيث حظه هذا من جمله الذين رووا حديث أبي حميد الساعدي لما كان في مجلس في نحو عشر من أصحاب الرسول عليه وسلم وقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لست بعلمنا بصلاته قال لهم فلا قالوا عارض وبدأ يسوق صلى الله عليه وسلم فلما ذكر أنه ركع عليه السلام جاء الحديث بروايتين وهنا الشاهد الرواية نصها لا يشك الناقد في صحتها وإنما يشك في النصف الثاني منها وهي تقول ان الرسول لما ركع مكن يديه على ركبتيه وسوى ظهره حتى لو وضع الكاس من ماء عليه لاستقر هو ينكر هذه الزيادة ويعلها بتفرد فليح ينتقدها بتفرد فليح بها لكن أنا أقول من الناحي الفقهي قبل الحديثية ان هذه الزيادة لا تنافي المجيد بل توضح المعنى لمثل بعض العاجم ولو كانوا اسما عربا ان هذه الزياده لا تزيد في المعنى على المزيد عليه فقولوا مكن يديه عليه السلام في ركبتيه وسوى ظهره بلا شكول حتى لو وضع الكاس من ماء لاستقره لان هذا نعم هو في روايتين بارك الله فيك لو صب الماء بدون كاس وفيه من أيضا ايضا نعم وهذا يعني أقرب إلى المعنى لأنه الماء عند قوة سيدان يعني فمثل هذه الزيادة لا تنكر على فليه لأنها لا تنافي المجين تعلوا واضح هذا السلام لكن أعجبنا هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ هسرى هسرى ظهره ومعنى حصر ظهره بالهاء والصاد والراء اي سواه الى مثل ما يقول اعلم الشام كل الدروب على سواء كانت بهاللفظ ولا بهاللفظ المعنى متفق عليه وصحيح فما بال هذا النقد انا اقول هذا النقد ناشئ لسببين اثنين اولا الجهد بعلم الحديث واصوله وقواعده وهذا أنا أقول بتجربتي هذه الطويلة لا يكفي أيضا أن يكون طالب العلم قويا في علم الحديث بل ينبغي أن يكون أيضا فقيها في علم الحديث يعني ما يكون كما ينقل عن بعضهم أنه قال أنتم صيادلة ونحن اطباء لا يجب أن يكون هذا الصيدلي هو الطبيب نفسه يعني الصيدلي هنا هم آل الحديث والفقراء هم الأطباء لا الحقيقة أنه يجب, أنه يجب على المشتغل بالحديث أن يكون مقيعا لأن الفقر هذا يساعده على أن يتفاهم أن هذه زيادة من أي قبيل هل هي زيادة تنافي المزيد أم هي لا تنافي المزيد لذلك أنا أقول اعيد ما قلته في مطلع جوابها زيادة الشقة مقبولة إذا لم يكن مخالف له او ثقة منه أحصل منه أكثر منه عددا أو إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد وهذا هو المثال بين عليك حتى يعني أستوضح النقطة هذه المقصود إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد بمعنى إذا كانت الزيادة موضحة للمزيد أو مفسرة له دون زيادة في المعنى أو إذا كانت الزيادة ممكن الجمع بينها وبين المزيد تما مثلا زيادة مالك روايه في حديث بقطر من المسلمين. نعم. فهذه لا تنافي منافاة يعني سرتم عليه إزالة الأصل لكن تقيد صحيح. لكن تقيد نعم نعم. فهل مثل هذه الزيادة مع أنه هناك من أهل العلم أدى المتابعة لمالك ودافع عنه في هذه الزيادة لكن هل مثل هذه الزيادة في حديث مالك في حديث من المسلمين؟ هو ضارك الله فيك عود الأمر إلى أن لا تكون في الزيادة زيادة معنى. ياذب معنا التناث أين عم بس أين عم الله <تصفيق> <تصفيق> الله أجيكم الخير وأنا أقول بنفس هذه المناسبة أنا احيا بدعواتكم أنا أحيا بدعواتكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وأنا احيا بهذا صدق هذا الدعوة أطاع الله عباده هي صحيحة هذا التعبير أو دعوة أطاع الله عباده دعوة الجاهل؟ آه يعني هل يجوز الدعوة بين طالس عمر؟ أم يقول بارك الله كلاهما يجوزه؟ هنا سؤال يقول هناك من ينفي تساهل العجل في التوثيق عند المتقدمين، فيقول ما أحد من المتقدمين صرح بأن العجل متساهل. إلا المتأخرون والعجل يعتمد توثيقه كتوثيق غيره فما الجواب على ذلك اولا من المقصود في السؤال بالمتقدمين لأن الحفاظ المتأخرين هم الذين يقدرون توثيق وجرح المتقدمين من هم المقصودون بكلامهم أن المتقدمين ما يعني سهلوا توثيق الايدي وكذلك يقال بالنسبه الى ابن حبان من من المتقدمين قال بان توثيق ابن حبان فيه تساهل أرى بان السؤال ليس فيه دقه الا اذا حدد لنا السائل بما هو مقصوده بلفظه المتقدمين نحن نرفع المتقدمين اي من تجاره التعديل و هؤلاء من أمة الجلعة التعدين ولا شك لكن الذين يقولون هذا معتدل وهذا متشدد وهذا متساهل هم متاخرون فأنا ما فهمت إذا ماذا يعني المتقدمين الله يعني مثلا المعاصرين هو كلام من الشباب ومن طلبة العلم مثلا من المعاصرين ومن المتاخرين وراءهم قدر خطني البيهقي الذين جاءوا بعده ويعد كلام الحافظ ابن حجر ومن دونه أن هذا من المتأخرين فقيم الحافظ ابن حجر من المتأخرين الحافظ الذهبي من المتقدمين عندهم يعني صارت القضية بقى القضية ليس لها ضوابط معينة ثم ما هو المقصود من هذا السؤال أنا الذي أفهمه أننا لا نعتد أن المقصود هو أننا لا نعتد بقول من يقول بأن ابن الحباه متساهل أو بأن العجل متشاهد لماذا؟ لأن هذا الكلام لم يقل المتقدم كم ترك المتقدم لمتأخذ وعلى كل حال هذا كما أنت أشرت بارك الله فيك هذا سؤال بعض الطلاب العلم يعني والذين لم يمارسوا هذا العلم ممارسة علمية ولولا ولو أنهم فعلوا ذلك لما خطر في بالهم في اعتقادي مثل هذا السؤال أنا لا أشك لأن العجل هو كابن حبان من حيث اتساهل لكنه ليس متوسعا فيه اما بخصوص ابن حبان فعن بفضل الله عز وجل اقطع وااذن انه متساهل جدا بل ومتناقض فيما وضع لتوثيق الرجال من قواعد وهو لا يستجيبها لا علك وقفت في بعض تأليفي أو آثاري في الآونة الأخيرة أنني أذكر كتابا لي بعنوان مختصر تأثير الانتفاع لا وقفت على هذا. الكتاب ما وقفت عليه لك. لا. لا الكتاب, الكتاب ما صدر نعم. نما إحال عليه, إحال عليه هذا هو تأثير الانتفاع بكتاب توثيخ ابن حبان المقصود انني رتبت ثقات ابن حبان على النحو الذي رتبه احد المعاصرين لابد رأيتم كتاب عنوان فارش كتاب الثقات رأيتم هذا كتاب مطلوع هو تمعت بها ايضا موقع المهم هذا رتب أسماء الرواة على الحروف الهيجائية طبعاً وأفاد أيضاً أنه رتب الاحاديث والآثار في القسم الأول من الكتاب الاحاديث ثم الآثار ثم الرجال أما انا في كتاب المشرقي إليه فعنيت عناية خاصة بترتيب أثقات الصحابة طبعاً لوحدهم ثم رتبت التابعين وأتبعهم وأتبع أتبعهم دمشت الجميع كلهم ورتدتهم على حروف الهجائية كان القصد الأول والذي لم يخطر في المال سواه هو التيسير عليه للمراجعة ذلك لأن ثقات الملحبان كما يعلم بعض الحاضرين من المشتغلين بهذا العلم أنه رتبه على الطبقات طبق الصحابة والتابعين وتبع التابعين وأتواعهم لكي يستطيع طالب العلم أن يرجع إلى في قاتب الحبان حينما يلجمه الأمر ينبغي أن يعرف أي طبقة وهذا ما لا يذكره الذين ينقلون من الحفاظ المتأخرين عنه كمثل الحافظ المجري مثلا في تهذيب الكنان ثم من جاء من بعده كمثل الحافظ العشقناني في تهذيب التهذيب لا يذكرون الطبقة وانما يقولون ذكروا بالحبان في او أو وثقوا حبال، فلكي تعود أنت وترى التوثيق هناك من منبعه ينبغي أن تعرف الطبقة وهذا ليس من الشغولة وبخاصة وهذه ظاهره تمشوا آه منه ميلار وكان انه قد يترجم الرجل الواحد طاره في التابعين طاره في اثباعي او يترجم الراوي في تبع هذا طارهتين في تبع تبع التابعين يعني اما ان يريده في الطبقه الثانيه والثالثه او في الثالثه والرابعه مرتين والرجل واحد وقد يعم احيانا ويوهم بان هذا الرجل الذي اورده في هذه الطبقه هو غير الذي اورده في الطبقه الاخرى وما ذلك الا لاختلاف الرواة الذين رووا عن الاول عن الثاني الى اخره الشاهد ان تبين لي بالممارسه التساؤل الذي لا يمكن ماده اطلاقا ذلك لانه يصرح وهذا منقول الذي لا يمكن رده او لا يمكن قبوله لا يمكن رده التشاهد الذي لا يمكن, يمكن دفع من... دفع هي... نعم لا بد رايتم في بعض المنقولات بانه يقول عن الرجل الذي يريده في الثقات لا اعرفه ولا اعرف اباه كيف صار ثقه هذا انتقد قديما يعني لكن الذي رأيته أنا إنه يقول روى عنه فلان وفلان الراوي عنه هو ذكره في الوضعين الراوي عن الموثق عنده الراوي الموثق عنده هذا الراوي ذكره في الوضعين ما عليش يكون ثقة من بعض أنه هنا ثقة روى عن رجل مجهول عندنا وربما يعطيه شيء من القوة عند بعضهم أما والراوي عنه هو عند المؤلف مذكور في له من مثل هذا شيء الكثير وكثير مما ثم تبين لي شيء ما كنت أعرفه إلا بشباب هذا الاشتغال الآن بالتعليق على هذا الكتاب وإذا به هو حينما يذكر الراوي ويقول لا أعرفه لا يقول لا يذكره لتوثيقه وإنما ليعرف هذه ما كنت أعرفها. وإنه أدخله في استقاء. أيوة أيوة. ويدوب الحسن. حليع. هو ذكره في استقاء. لا علم الحسن لا لا. أبو ما اسمه. أنا موجود أبو الحسن. لا خد حدده بقولهم يا لكن أبو الحسن يسلب لا أبو الحسن. <تصفيق> المقصود. يعني تساهل ابن حبان ملموش لمس اليد يا استاذ فالذين ما درشوا ابن حبان ولا يعتدون بأقوال الذين درشوا ابن الحبان بيقول هؤلاء متاخرين هذا رايهم طيب من هو المتقدم الذي يمكن أن يوثق به ويقال إنه وصف ابن الحبان بأنه منتساهر هذا الحقيقة يعني مثل هذه التشاهلات تصدر من ناش ما يعرفون قدر العلم اولا ولا يعرفون قدر العلماء ثانيا ولذلك كثير من الشباب اليوم كما لابد أنكم لاحظتم معنى بانهم هم استسهلوا هذا العلم وأخذوا يؤلفون وينتقدون وهم كما قال كما ذكرنا انفا عن الذهب يرين يا طير ولما يريش بعد بسم الله نفتح القوس انه متشدد لكن ليس بالقدر الذي يستدعي فيها ابن حبان اذا فرض الروايه عن رجل فاذا فرض بالتوثيق وليس يعني عن, عن هذا الروي الا تلميذ واحد فما حكم روايته ابن حبان ابن حبان اي نعم ابن حبان لكن انا من عنايتي في هذا الترتيب لثقات ابن حبان انني اتتبع الرواه عن هذا الرجل الذي ذكره ابن حبان في الثقات بروايه واحد نعم. هذا على حسب ما انا مخترع ما بكفينا ان اعتذر بتوثيق ابن حبان ما انه لم يذكر عنه راويا الا واحدا لتقويه توثيق ابن حبان اتتبع ما وسعني البحث والجهد لانه هذا الموثق عند ابن حبان روى عنه ناس اخرون في مصادر اخرى نعم. ويوجد من هذا الشيء الكثير والكثير جدا وهذا في الواقع من فوائد هذا الفارس أو هذا الترتيب إيه. إيه يعني هو ليس ترتيبا فقط بل وفي تأييد ابن في كثير مما وثق ونقذ بالحبان في كثير مم. من مواثق وها كلام شو رحلت لي ها مش بخصوص نفس الكلام حول توثيص ابن حبان ذكرتم أنه أحيانا يقول في ال... يذكر بعض التراجم لسه أعرفه ولا أعرف أباه ويذكره في التقاط ذكرتم أنه يذكره يعني لمعرفة حاله لا لأنه يوثيصه هل هذا في كل ما, ما يقول لا لأنه يكفينا مم. الخلم الأولى يعني ما هل نقرأه ليعرف؟ يعني أسأل حفظكم الله. صدق. هل لي أن أقول ذكره ابن يعني وثقه بن حبان على من هذا حاله؟ بعد وقوفنا على هذه الرواية منهم لا نستطيع أن نقول فيما يقول فيه وثقه بن حبان وإنما نقول ذكره بن حبان يعرف. ذكره استقاء. نعم. نعم. في كتاب الواء الغليل رأيته في بعض المواضع ذكرتم حديثا من الرجل يعني ظهرناه مطروك أو كذا قلت وقد علمنا صحة حديثه وذكرتموه شاهدا فهل المطروك والكذاب ممكن إذا تأكدنا مصحة حديثه برواتي في أماكن أخرى هل من الممكن أن نذكر المتروك والكذاب في التحقيق أيضا في سياق الحديث وكذا ماذا تعني يمكن يعني تخريح حديثه يعني إيه نعم يخرج حديثه ويقال وإن كان كذبا إلا أن حديثه صحيح وما المنع إذا كان الرسول يقول في العديث صحيح صدقك وهو كذوب والله مهما كان شأنه فهو خير بذلك الشيطان الكذوب ما شاء الله طيب حفظكم الله كذلك التابعي إذا روى أمرا شاهده وهذا التابعي ما وستقه أحد هو موثق إلا ابن حبان الذي نحن نتكلم عنه آآ ذكرتم آآ في هنا في الأرواء أن التابعي الذي لم يوثق إذا روى أمرا شاهده فإنه يحتج به هل كذلك طيب الشبيه بها كلام الإمام أحمد الذي قال مثلا الضعيف إذا روى قصة إذا روى قصة أنا سؤالي يعني أردت أن أدخل بكلامكم إلى كلام الإمام أحمد سؤالي في كلام الإمام أحمد أن يقول إذا روى قصة أبضعيف فإنه يعني يكون حفظها هذا إذا كان شاهدها أو إذا كان رويا له وإن كان يعني نازلا أولا يهمني ما نقلته عني عن التابعي إذا روى شيئا شاهده بنفسه هل هذا التابعي ما من حيث الرواية هل هو موثق ولو من بعض المتساهلين مذكور هناك ولا؟ ف... من المتساهلين لم يوثقهم اعتبر جيد اذا كان تابعيا لي انا اقول في علمي وفي صدري اذا كان تابع روى شيئا شاهده ولم يكن مشهورا بالتوثيق لكن يوجد من رواه عنه أكثر من واحد وأنا أستأنش بهذا وأستدل بروايته في مرتبة الحديث الحسن ولعل ذكرت تعليلا لهذا في بعض تعليقاتي أو كتاباتي أن الكذبة لم يكن منتشرا في العهد الأول فإنما يخشى من هؤلاء التابعين هو الشؤل الحفظ فإذا منا هذا الجانب الشؤل الحفظ برواية أكثر من واحد وبتوثيق ولو واحد من المتسائرين هذه مجموعة تلقي أنا في نفسي الأصمنة سواء سواءا روا شاهده أو أمله هو كذلك ما شاء الله نرجع كلام الإمام أحمد ماذا يعني الإمام أحمد في كلامه القصة؟ يعني قصة ليش لا علاقة بحديث الرسول عن السلام ام ماذا هو نقله الحافظ في هدي الساري في كلامه على العلل وما ادري عن سياق الكلام الان هل هو فيما سألتم او في شيء اخر اه بضع. هو يتكلم عن قصة عايشها بنفسه من هو كلام اللي ما محمد لنقل حافظ بن حجر ايوه يعني عن شيء عايشه بنفسه ليس, ليس شيئا يخبره به او ينقله يعني ذلك الراوي هو يحدث عن شيء لو علاقة به أيوة او عيشه بنفسه رأيت فلانا جاء فلان كذا ليس, ليس روايتان فلان قال كذا حتى يصير مضلة الخطأ تكفر عنده آه هذا هو اذا ليس في الحديث يا استاذ وقد قال احمد بن حنبل اذا كان في الحديث قصة دل على ان راوية وحافظه والله اعلم الحديث الحديث. الحديث قصة. سبطة الحديث. اي اكمل عبارة. ها. اذا كان. يقول حفظ. حفظ يتكلم عن الحديث. ملا. ثم يقول وفي السياق قصة تدل على ان العوام حفظة. شيء حصل معه وهو. فان فيه اصطحب يزيد ابن ابي كبشة وابو بردته. في سفر فكان يزيد يصوم في السفر. فقال له ابو بردة اصفر فاني سمعت ابا موسى غرارا يقول فذكر الحديث اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحة مقيمة. قال بعد ما ذكر هذا الحديث وقد قال احمد بن حنبل اذا كان في الحديث قصة دل على ان راويه هو والله اعلم. راويه الان هو الضعيف او الضعيف ناجم. انزل من راويه. العورب نازل عن التبعي نازل نازل وهذا السؤال عورب بالحوشة فهذا ضعيف ليس هو الذي عن شاهد القصة ونقل الكلام من في هذا الموضوع هل هذا معتمد ليس عنه ليس حضر القصة نما هو راوي لا ما عندي جواب طيب حضر الله عطية العوفي وقد عرف تدليسه عن محمد بن السائب الكلبي لأبي سعيد في التفسير فهل يستشهد به في التفسير وفي غيره إذا قال عن أبي سعيد لا لا فرق حديث أو في التفسير هو أخذ عن الكلب غير غير التفسير نحن ما ندري ندري أنه كان يدلش يقول عن أبي سعيد فيفهم السامع أنه الخدري وهو يعني الكلب شخنا احيانا نجد ايضا عن ابي سعيد الخدري ولو قد اجبت عن هذا ايضا في سلسله ضعيفه حينما بدات على الكوثر قصيحه اولي حديث اللهم بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا فاجاب الكوثر بان ما يرمى به عطية دعوك من أنه كان يدلش فيقول عن أبي سعيد وهو يعني الكلب المتهم بالكذب يقول هو لكنه هنا قد قال عن أبي سعيد الخدري فنسبه فأنا اجبت بأن هذه النسبة اولا ليس عندنا علم بأن هذه النسبة قد قالها عطية العوخ نفسه ليس عندنا علم وإنما نفس الايهام الذي كان يهمه بتجليسه بالكنية فقط يمكن أن يفهم الذي يخف على عنعنته حينما يقول عن أبي سعيد فالسامي يسمع أنه يعني أبي سعيد الخدري فيقول هو من عنده بيانا بأنه هو هذا التلبية بالتدنيش لا يجل قائما في الحالتين، سواء كانت الرواية نعطية عن أبي سعيد غير منسوب، عن أبي سعيد غير منسوب، أو عن أبي سعيد الخدري منسوبا خلاص أنها لا يشهد بها عن أبي سعيد أو عن أبي سعيد الخدري لا طرق، لا رق الله. طيب تدليس ابن جريج تدليس ابن جريج. ابن جريج نعم ذكرت ضرقوتنا انه وحش التدليس فلا يدلس الا عن مجروح ما؟ هل يستشهد بتدليسه اذا عن عنا دعك من عطاء الان عن غير عطاء واما عطاء فيه بحث عشان <تصفيق> في بارك الله بي. لا يحتج به لا ما اعني الاحتجاج اعني الاستشهاد انتم قلتم لا يحتج به صح هو كذلك انت تسأل عن الاستشهاد الاستشهاد نعم والله هذه ما تعودنا الحديث الذي يعني جاء حوله الاستشهاد بروايه ابن جريج المعننه يريدنا قول انه الاستشهاد بالروايات الضعيفه لا يخالف انه لا يمكن ان يوطى لها قاعده مضبوطه ملجشد تماما انما هذا يعود الى دراسه الموضوعيه الى الدراسه الموضوعيه للحديث ذاته فقد يحتاج وقد لا يحتاج وهذا من مسائل الدقيقه التي تشبه تماما الحكم على الحديث بالحسن الحكم على الحديث بالحسن نعم فقد في بنفس الباحث أحيانا تحسين حديث وقد في بنفسه أحيانا تضعيف هذا الحديث نعم لأن الأمر كما يقول حافظ الذهبي بحق أن الحديث الحسن الحقيقة من دقائق الأمور التي يضطر فيها راي الباحث الواحد وانا اقول ومثلته تماما الذي يحسن حديثه لانه لا اخبى عليكم ان الذي يحسن حديثه هو المختلف فيه فقد يترجع عند الباحث ان هذا المختلف فيه مرتبته حسن الحديث او قد يترجع عنده أن مرتبته انه ضعيف يستشهد به كذلك إذا نقول ان الاستشهاد ببعض الطرق المعلله او ضعيفة لا يمكن ان يوضع لها قاعده الا اذا كانت العله العله التضعيف متعلقه فقط بسوء الحظ فاذا كان هناك شيء الحظ روى حديثا واخر شاركه في هذه الرواية وكان التواطئ والالتقاء بينهما بعيدا التحقق أو الاتصال ممكن تقييد تقوية بسوء الحظ ونجعنا خائز مضطردة أما يكون هناك عنعنى هناك تدليش تشفية أو ما شابه ذلك أو يكون مثلا يكثر من رواية مناكير ما أستطيع أن أقول هنا قردا يستشهد بعنعنة بن جريج أو لا يستشهد ليس فيها قاعدة مضطردة الآن <تصفيق> أسأل هذا السؤال أني وقفت على كلامكم في حجاب المرأة المسلمة نعم. بعدم الاستشهاد بتدليس بن جريج فأنا فهمت من ذلك القاعدة العامة لكن الآن الحمد لله فهمت ألا وليس فا... في قاعدة مضطردة أنني يعود مع القرآن ما من عام لو قد خصة الحمد لله صحيح. بارك الله فيكم قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف علمت أنكم ذكرتم أنه بشرط أن يشتهر هذا القول عن الصحابي هل لا بد من شرط الاشتهار أو لو أن الصحابي قال قولا ولم نعلم أحدا خالفه وليس هناك من ما يرده لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع هل يقدم هو على القياس على والاجتهاد؟ لا شك أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف وبالطبع أول ما يدخل في هذا القيد أنه ليس مخالفا للسنة <تصفيق> لا شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء من بعدهم فأنا بقول لكني لا أصدق أن ألزم الاخرين بهذا الذي أقول أنا الذي اطماننت إليه أخيرا أن قول الصحابي أنا أحتج به لنفسي بالشرط المذكور آنفا فإذا اختلف قول صحابي مع قول إمام من أئمة المسلمين وقول الصحابي احب إلي من قول ذاك الإمام لكن هنا أيضا قد يأتي شيء من التفصيل أبدا منه إذا كان جماعة من أئمة المسلمين خالفوا هذا الصحابي في فتواه هنا في بعض موقفنا الأول وقد نميل إلى الموقف الآخر والحقيقة الذي أنا أريد أن أنصح به طلاب العلم أن لا يتصوروا أنه يمكن أن, أن يقطع في كل مسألة برأيه لأنه لابد من يبقى باب الاجتهاد مفتوحا لكن لكل إنسان أن يجيب ذنوه وأن يقدم برأيه ولو أنه آثره على رأي غيره باختصار إذا اختلف قول صحابي مع قول تابه أو إمام من المسلمين أقول الصحابي عنده هو المعتمد أما إذا كثرت الأقوال من أئمة معروفين بالفقه والعلم مخالفين لهذا الصحابي فإن قد يكون لأ موقف آخر بسم الله شخنا بعض التابعين وصف وصفت مراسيلهم بأنها من أضعف المراسيل أو أنهم يرون عن كل أحد أو هي كالريح أو غير ذلك هل مراسيلهم ممكن أن يستشهد بها مع مسند آخر ضعيف إذا كانوا من وصفوا بأنهم من أضعف المراسيل كذا مسند واحد بين بينه مسند ضعيف مع من نوصى بذلك بين بينه أي نعم والرجوع بذلك للقراء حول نكارة المثن أو عدم أيونا. أيونا. أو اشتاره أو كذا لابد من هذا نعم لا بد هذا يجرنا أيضا بالكلام حول مرسل ومرسل وإن لم يكون من, من مرسل من وصف هذا الوصف يعني مرسل عن قتالة لا نعم مرسل عن تابعي ومرسل آخر عن تابعي آخر, لا آخر لا هل يستشعر فيهما لا الكلام الشافعي نقول لابد من ملاحظة ما قاله الإمام الشافعي وهو أن يكون مختلفين في السكن وليس من بلد واحد بحيث أنه يحتمل أن يكون شيخهما شيخا واحدا أما إذا كانوا مختلفين في السكن واحتمال أن يكون الشيخ كل مرسل هو عين المرسل الآخر إذا كان هذا بعيد التصور ففي هذه الصورة الضيقة ممكن تقويت مرسل بمرسل مدام أنهما لا يسكنان مكان واحدا بهذا يتصر كلام, كلام الإمام الشافعي. الشاف في اي اختلاف المخرج اي نعم يعني اختلف طيب حفظكم الله لو أن هذا المرسل الصحيح الصحيح يعني إلى التابعين جاء من طريق آخر نفس المثند من تابع آخر لكنها ضعيف أما يحتمل أنها أن التابعي الأول في المرسل الأول قد أخذه عن التابعي الضعيف هذا الذي هو في المسند محتمل هذا أيضا وهذا محتمل نظريا بلا شك لكن أيضا هنا لابد من إجراءة دراسة حول بلدية هذا نعم. الضعيف هذا ما شاء الله مسألة أيضا وقفت عليها وهي أن بعض التابعين لا يعرفون بتدليل إنما عرفوا بالإرسال ويأتي ويقول عن رجل من الصحابة وهو يروي يعني عن بعض الصحابة مرسلا وعن بعضهم متصلا, متصلاً ثم يأتي ويقول عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن ما ندري هذا الرجل المبام من الصحابة هل هو ممن يعني سمع منه هذا التابعي أو ممن يرسل عنه فما حكم مثل هذه الرواية ما الفرق بين هذا السؤال وسؤال السابق في أول جلت الذي هو أنه نحن نعرف أنه روى عن بعض الصحابة سماعا لكن ما نعرف أنه روى عن بعض آخرين يسميهم لكن ما نعرف أنه روى عنهم فكان جوابنا بأننا نحتاج بروايته بحكم معاصرة فما الفرق الآن بين هذا السؤال والذكاء في حالة الأولى كان, الصحابي كان التابعي يعني كان الصحابي مثمن ما في فرق ما بينهما فرق لا أبدا وفي حالة هذه الصحابي مبهم بلى ما بينهما فرق لا فرق جوهري بمعنى ما. هذا الفرق المأثر عند بعض المبتدعه الذين يطعنون في بعض الصحابه واما عند اهل السنه الذين يقولون بان الصحابه عدول فسواء سمي صحابي او لم يسمى فهو حجه اذا كان الراوي عنه ثقه وليس معروفا بالتجليس من هذه الحيفيه لا فرق بين السؤال الأول والسؤال الاخير هذا سوى أنه الشكلية اختلف في السؤال الأول سمى الصحابي لكن كان الجواب بأن روايته حجه لأنه غير معروف بالتجليس وهو معاصر له وهنا الصحابي الذي لم يسمى هو ليس مدلسا ووافط ويقول رجل من الصحابة فلا علينا بعد ذلك سماه وما ما سماه النتيجة واحدة حفظكم الله أيضاً بعض التابعين حين يقول حدثني يعني رجل من الأمطار هل يلزم من ذلك أن يكون صحبياً؟ لا ما يلزم لا. إلا أن يكون وأنا عندي مثال في هذا كنت منذ كنت في دمشق الشام صححت حديث ابي داود الذي اسنده ضعيف والذي يقول ما معناه من ادرك منكم الامام ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعه واذا ادركه راكعا فليعتد بالركعه اسناد ابي داود ضعيف لكني أوردته منذ ثلاثين سنة أو أكثر في صحيحة بداود والسبب أنني وجدت له شاهدا في سنن البيهقي سنن كبرى للبيهقي ومن طريق عبد العزيز ابن أبي رفاية قال هنا الشاهد حدثني رجل من الأنصار وذكر الحديث قلت هنا الشاهد هذا الرجل من الانصار إما أن يكون صحابيا فهينئذن فالسنة صحيحة لأن عبد العزيز بن نبي روفيق ومن رجال الشيخين وإما أن يكون تابعيا فيكون رجلا مجهولا أي تابعيا مجهولا ارجعنا الآن إلى بعض الأسنة المتقدمة فهذا يستشهد به لانه الراوي عنه ثقه يعني محتاج بالشيخين ويروي عن تابعين ومن الانصار هذه هي الفرضيه الثانيه ومضت أيام هكذا ثم قدر لي ان أخذ كتابا مخطوطا قديما ويعتبر اثريا في المكتبه الظاهريه في دمشق هي مسائل إسحاق بن منصور المروجي للإمام أحمد وإسحاق بن الله وعيه بخط قديم جدا وإذا هناك يروي هذا الحديث الذي رواه البيهقي ومن طريق عبد العزيز بن أبي رفيع قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تأكد أن الاحتمال الأول هو الراجح، فزدت يخينا بما كنت صحت به حديث ابي داود الذي هو ضعيف والذي مع الأسف الشديد كثير من اخواننا أهل الحديث لا يجعلون حتى اليوم يقولون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعه مع أن هذا الحديث لو لم يكن له أي شاهد هذا موضوع آخر لكنه يضب إلى ما سبق حديث داود لو لم يكن له مثل هذا الشاهد لكفى له شهادة عمل السلف الصالح أبو بكر ابن مسعود زيد بن ثابت ابن عمر كل هؤلاء كانوا يقولون بأن مدرك الركوع مدرك للركعه حتى أن أبي مسعود صح عنه بأنه دخل المسجد هو رجل فأدرك الإمام ركعا ركع لما سلم الإمام قام الرجل لياتي بركعه فجب وقال قد أدركت الركعه لو لم يكن ما يشهد للحديث المرفوع إلا عمل الصحابة هذا اكتفيت أنا بهذه الشهاده فانها شهادة قوية وهذا يشبه تماما ما نقلناه انفا عن ذاك اليمن المجهول لا يزال مجهولا عندنا لا يزاد لا لا. <تصفيق> لا. المقصود انه ضعف عن استفتاح الرسول بسبحانك الله اللهم مع انه ذكر أن ابن عمر كان يعلم الناس وهو في الصلاه هذا دعم لهذا الحديث الضعيف واي ما دعم هذا ما إن يكون الجواب نعم ما سألته وفيه كرائن مفتنة الاتشهاد بالمنقطع وبمجهول العين كذلك كارة وكارة بالقرائن نعم يعني من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع أو مجهول العين ومجهول العين نعم بس ما يكونوا في طبقة واحدة إيه؟ ما يكونوا في طبقة واحدة لا يكون المخرج واحداً على الرجل واحد بارك الله فيك بارك <تكلم> الله مسألة الجمع المبهم والحافظ ابن حجر يقول وهؤلاء جمع تنجبر جهالتهم وكذلك السخاوي لكن وقفت كثيراً أن هذا الكلام يكون في طبقة التابعين ووقفت في قصة الإمام البخاري مع محديث بغداد في مشايخ ابن عدي فهل هذه القاعدة حتى وإن كان دون التابعي كمثلا إبراهيم عن ابن مسعود وكلام إبراهيم في ذلك من دون إبراهيم مثلا من دون التابعين هذه القاعدة يعني معمول بها بالنسبة للتابعين والقريبين عادوا بهم انا أطمئن لهذا الذي رأيته وذكرته أما الذين نشأوا من بعدهم فهنا يأتي موضوع الاجتهاد أيضا لأنهم ليسوا في الصدق وفي الاعتناب الحفل كالذين كانوا من قبل. يتوقف نشء المتأخرين في مندوسة. أي نعم. ما شاء الله. وخيرك عن هذا الحكم. يشمل القصة البخاري مع محادثي بغداد. أي نعم. مع أنه يعني خلق بها جمع كثير من الذين صنفوا المصطلح وذكروها وشهدوا بها. أنا هذا كذا رأي. أستنت بارك الله فيك. قول التابعين من السنه كذا هل له حكم الوقت بلا او حكم الرفع لا الوقت لكل له حكم الوقت نعم بخلاف قول الصحابي نعم الصحابه يعني هل بينهما فرق يا شيخ لو انه واحدا اخر مثلا قال لا حكم الرفع يكون مرسلا في بعض الشواهد والمتابعات غير مضر العمل أضر في خطر ايه كيف لا في حالة الارسال يكون يصح الشواهد والمتابعات وفي حالة الوقف <تصفيق> نعم طري تصحيح بعض الأئمة لبعض الأح لبعض, الأحا... لبعض, الأحا... لبعض الأحاديث تصحيح المجمل وهذا حديث صحيح كأدخل ابن خزيمة حديثا في صحيحه ويكون احد رواة هذا السنة ليس في معنى الا تصحيح ابن خزيمه لهذا الحديث فهل تصحيح هذا يرفع من حال هذا الراوي الذي لم يوثقه احد هذا كتصحيح ابن حبان لكن مع النسبه التي ذكرناها بينه وبين فأيضاً ابن خزيمة في عنده شيء من هذا التساؤل لكن ليس كثيرا لأننا نجده يخالف تلميذه بالحبان في كثير من الروايات حيث لا يحتج بحديث من يقول فيه لا أعرفه بعدالة بينما ابن حبان يقول الأصل في الراوي أو في المسلم العدالة أريد أن أقول أن تصحيح من خزيمة أقوى من تصحيح الحبان لكن إذا وقفنا على تصحيح له وخير رجل لم يوفقه أحد سوى ابن خزيمة أو تلميذ ابن حبان وليس له من الرواة كثيرون فعينئذن يتوقف تصحيحهم الله فيكم شيخنا مسألة الأخبار الأحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة فمن قائل أن أخبار الأحاد خارج الصحيحين ولا تحطوها قرينا تفيد العلم ولا, الم... ولا ايش ولا... ولم تحصها قريلة تدور على فيقولون مثل ان هذه تفيد العلم اليقيني واخرون يقول تفيد غلبة الظن فما الذي ترجح لديكم في هذا الباب لا شك ان حديث احد بغض النظر عن القرائم تفيد غلبة الظن هذا ما ينبغي ان نشوفه انسان وهذا نعرفه بتجوة لأننا نحن حينما نقول هذا حديث صحيح للإسناد فقد يتبين لنا شخصيا بأننا كنا مخطئين وأنا أعتقد أن كل إنسان من اهل العلم سواء كانوا من المتقدمين أو متاخرين يجري عليهم ما يجري على الآخرين يعني من احتمال الخطأ فإذا روى ثقة ما حديثا ما هذا لاجمه أن الحديث صحيح لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهو بشر وممكن أن يخطئ سواء كان خطأه من الحاكم على هذا الاسناد بالصحة أو كان الخطأ أن هذا الثقة الذي نحن تمسكنا بثقته انه كان الواهم في روايته للحديث المهم انا اتعجب حقيقه من بعض الافاضل سواء كانوا من المتقدمين او المتاخرين حينما يطلقون أن حديث احد يعني الصحيح من الثقه يفيد القطع هذا خطا واضح جدا أما إذا حفت فيه القرائن فهذا إذن تدرشى القرائن ويغطى لكل دراش نسيلتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدل يا شيخنا في سؤال من سبق وكذلك في جواب سبق عليه إشكال أريد الجواب عليه وهو في مسألة قول التابعي من السنة كذا فرجحتم أن لا حكم الوقت وذكرتم أن بين قولكم له حكم الوقف ولا حكم المرسل أن بينهما فرقا مع أن الإمام الشافعي لما ذكر في باب الشواهد قال في الحديث هذا المسند الضعيف أن يشهد له مرسل صحيح أو يشهد له قول صحابي لم يعرف له مخالف فإذا حكمنا ايضا بأن له حكم الوقف أما يمكن أيضا أن يكون هذا شاهدا للمسند الضعيف الذي معنا ما علاقة الموقوف هذا الذي جعل بالعطل السنة بكلام الشافعي لا معرض الارتباط الشافعي قال ان الحديث المسند الضعيف إذا شهد له مرسل صحيح آخر طبعا. أو شهد له قول صحابي هو ليش قول صحابي جعلنا له حكم الوقف مثل ذلك الذي جعلنا له حكم الانسان قول الوقف بالنسبة للتابع اذا قال من السنه ايه له حكم الوقف. حكم الوقف يعني موقوف عليه هو يعني اي على التابعي وخلينا نقول العلمي له حكم مقطوع ايه نعم أنا فهمت أن لا حكم الوقف أي له حكم الوقف على, التابع يعني. نعم. على إيه نعم الآن بنا للفرق حفظكم الله بارك الله ما شاء الله ثم لعلك تذكر أنت لماذا لما الحديث فرقوا بين قول الصحابي من السنة كذا وبين قول التابعي من السنة كذا فجعلوا ذلك مرهوعا وجعلوا هذا أعود لأقول موقوفا يعني على التابعي نعم لأنه لسان الحال أنطق من لسان المقال البحث في هذا التابع إلى مقال من السنة ذكروا أن الفرق بين قول الصحابي من السنة كذا أنه يعني السنة التي يعرفونها في عادهم بينما التابعي قد يعني السنه التي يكون سنها مع ولاة أمرهم نعم فهذا لا يكون في حكم ذاك ولذلك أعطوه حكم الوقت أي حكم المقطوع وحكم يعني سنة الوالي في زمن التابعين ما يشترط أن يكون صحابيا قد يكون م. تابعيا هو هذا نعم هو هذا. بارك الله فيك. هذا صاحبك دخل المجلس ينسلل سلالا وما بادرنا بالسلام وأظن أنه أخذ ذلك من بعض الناس الذين يقولون أن السلام لا يلقى في الدرس كما أنه لا يلقى على المصلي فلعله ليس كذلك تعلمه ان شاء الله <تصفيق> على كل حال اولا نحن قد نكون مخطئين وانت المصيب لكن ان كانت اصابتك صحيحه فهي على النص من الصحه ذلك لانه ان كنت قد سلمت ونحن لم نسمع فقد خالفت قول عمر الخطاب الذي يقول اذا قلت فاسمع واذا اطعمت فاشبع واذا ضربت فاولع الباب هناك ما في احد يرد بس ما يفيدك هذه الشهاده يا سلام ليس على الجدران وانما على السكان انت اذا دخلت المجلس سلمتها ان شاء الله, إن شاء الله. <تصفيق> عليكم الصلاة والبركاته <تصفيق> نعم من ناحية ابن لهيعة ورواية العبادل عنه وابن لهيعة قد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين في الطبقة الخامسة ممن ضعف مع تدليفه وانظر لصنيعكم في الكتب اذا كانت من رواية العبادلة تمشونها وان كان بالعنعنة بينه وبين شيخه فهل صنيع الحافظ غير مقبول؟ هو هذا الظاهر من صنيعه هو من صنيعه هو وليس من قوله ما شاء الله يعني ما طبق هذا في ما يتوقف فيه عن عنده بعض طلبة العلم زادوا على العبادلة آخرين وهذا صحيح لكن ليس من عندهم لأنهم ليسوا مستقصينة وإنما نخلل عن الحفاظ النقاد كان ذهبين وأمهاره فإن كانت زيادة هذه من هؤلاء الطلبة من هذا القبيل على الرأس والعين أما من عند أمفسهم فنحن اليوم ليس لنا إلا العلم بطريق الوجادة بارك الله فيك وفيكم بارك تعريف الحسن لغيره ومجالاته واسعة هل عندكم تعريف جامع له لا ما يوجد تعريف جامع له كما لا. يقول حافظ ذهبي وأنا على اياس من ذلك نعم ربنا الله فيك. فيكم فيكم رأيت في كتاب الإرواء صحابي حديث جاء من طريق صحابيين في أحد, يعني في أحد الطريقين رجل ضعيف خالف حديثا صحيحا خلف في رواياته حديثا صحيحا فحكمتم عليه بالنكارة فهل لا يشترط في النكارة اتحاد المخرج او ان اختلف المخرج ايضا يمكن الحكم بالنكارة ما فهمتو انت تقول حديثا اخر ايه حديث اخر يعني حديث جاء عن طريق صح... من... من حديث صحابي وفي ثنده ضعيف هاي. وجاء مثل هذا يخالف مثل حديث صحيح اخر من طريق صحابي اخر فحكمتم على هذا الضعيف بالنكاره ما اكتفيتم بأن هذا سند ضعيف وكنت الذي يعني يظهر لي من قبل أن الحكم بالنكاره أو الشذوذ إنما هو إذا اتحد المخرج أما مع اختلاف المخرج كنت أظن أنه يقال سند ضعيف وعندنا صحيح الذي يعني نقبله ونرب هذا فرأيتكم يعني تصفونه بالنكاره فهل الحكم بالنكاره مع اتحاد المخرج كذلك أيضا مع اختلاف المخرج هل تستحضر المثال؟ طيب هذا موجود في الارواع الجزء الرابع لا لا بيعني المثال المتن لا ديك أنا خذكت فقط الموضع الذي في الارواع الجزء لأنه الرابع لأنه أخشى أن أكون لم أستوعب كلامك لكني أدنبن حول ما قد اكون فهمت كلامك انا مثلا في اثناء تخريجي للحديث اذا كان الراوي روى متنا ولم يشاركه فيه غيره سميت الحديث بانه حديث منكر اي الراوي ضعيف ايوه فإذا كان هذا الجواب ما قلت هذا هو الجواب لكني أخشى ما أنكم أفهمتو. ما فهمتم هذا هو ولذلك لو الحديث حديث صحيح من طريق الحديث جابر صحيح فجاء من الحديث أبي موسى ما يخالف هذا الحديث الصحيح وفي رواية أبي موسى رجل ضعيف وفي سنة حديث أبي موسى رجل ضعيف هل يحكم على راوي على حديث أبي موسى بالنكارة لأن مثنه يخالف مثنا حديث جابر اولا حديث ابي موسى هو الذي فيه الضعيف هو الذي في شنذه الضعيف ومتنه يخالف حديث جابر الصحيح مثلا وي. فيحكم على حديث ابي موسى بالنكارة؟ او يكتفى بتضعيفه ما بتقول انه في زيادة؟ لا هو حديث اخر لكن متنه في الجمع يخالفه في المعنى الفقهي كيف يا اخي حديث اخر تعني سنة آخر سنة آخر ولا مثل آخر, آخر. يثبت حكما وحديث جابريان فيه مثلا وإن شيتم أتيت بالإرواء أقرأ المثال حيث بيكون أوضح الجزء الرابع من الإرواء موجود حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخر الصحور وعجل الصفر منكر بهذا التمام اخرجه أحمد من طريق ابن الهيعة عن سند بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم من الحمصي عن أبي ذر بيت قلت قلتم قلت وهذا سند ضعيف ابن الهيعة ضعيف وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه وسليمان بن أبي عثمان مجهول وبه أعلع الهيثمي فقال في مجمع الزوائد وفيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم مجهول وسكوته عن ابن الهيعة ليس بجيد وإنما قلت إن الحديث منكر لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم يرد فيها تأخير الصحور أصحوها حديث سهل بن سعد مفروع لا تزال أمة بخير مع عجل أفطار إلى أخير فالشاهد أن حديث أبي ذر جواب الآن مصورة ما بك إيه لكن السؤال الذي سألته هل يحكم عليه بالنكارة مع اختلاف انظر ماذا قيل هنا منكر بهذا الثمام هذا هو يعني الزيادة التي فيه منكرة يحكم عليها بالنكرة مع اختلاف المخرج وهو شو الحديث المنكر بارك الله فيه الحديث المنكر رواية الضعيف ما خالف فيه ثقر في, في, في, في فهمي أنا أنه مع اتحاد المخرج إذا كان عن صحابي واحد أو مخرج واحد الرجل ضعيف زاد الزيادة والثقات ما يرونها أمنه أو تقوله فيقال فيه منكر ف... ومع المخالفة مع الاختلاف المخرج ماذا يقال أنا كنت أظن أنه يقال فيه ما... فقط يا استاذ أنا وأنت كلنا بالعوة سوا يقولون يعني ممكن أنا اخطي ممكن أنت تخطي المهم كنت صرت مش مهم المهم أنه نقصد كلنا الحق حيث ما كان الآن بتقول أنك كنت ترى كذا وكذا ما مش مهم لكن أنا أعتقد آنفا لما أجب جواب المتحفظ ونسبت نفسي أنني ربما ما فهمت عليك الحقيقة أنا أعطيتك الجواب الآن وضح لي تماما عليكم السلام ذلك قلت لك حينما أجبت بذلك الجواب الاحتياطي أنني حينما أخرج الحديث وأجد فيه في إسناده ضعيفا أصف الحديث بأنه حديث منكر لأنه تفرج به الضعيف فالآن بارك الله فيك إذا تفرج الضعيف بزيادة خالف فيها الطرق كلها أيُّما أقرب إلى الشهادة فيه بأنه منكر. ثانية. ثانية. إذن أنا أعطيتك الجواب من باب أولى. أيحفظكم الله. وياكم. لعل واضح إن شاء الله. وضح لي كلامكم نعم. ها؟ وضح لي كلامكم. معلش. والمسألة أ <تصفيق> أفيدنا. ما فقط الجديد عندي الان الذي سمعته ما تقول انا دي بالك لا ان شاء الله في نفسه اقولهم يعني اريد اخون ما تكون شاري يكون بياع كمان ان شاء الله لو كان عندي شيء ابيعه لكن ما اعرف في اصلا ما لك رافي لكن انا الان حفظكم الله ان أن الحكم بان لا يشترط فيه اتحاد المخرج أبدا بالعكس إذا اختلف المخرج جرّد المخالفة أن يخالف ضعيف الثقة أو المقبول بصدع عاما فهو منقر بل هناك ما هو أولى من ذلك عند تفرّد هذا هو إيه؟ وأذكرك لعلك تعلم من مذهب الإمام أحمد أنه يقول عن الحديث الذي تفرّد به ضعيف أنه منقر ضعيف إيه. تفرج به ضعيم يقول فيه حديث منكر وأذكر مثال على ذلك حديث مشهور من بركة الوضوء من بركة الطعام الوضوء بين يدي الطعام تذكر هذا الحديث نعم الوضوء بين يدي الطعام يقول يقول الإمام أحمد في حديث من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده بعده انه حديث منكر تفرذ به قيس بن الربيع نعم من ناحيه جابر الجعفي اه هل الراجح بحاله في حاله انه مطروخ لا يستشهد به هل وقفت في بعض المواضع لكم تستشهدون به ومواضع اخرى تردونه في الحديث في الحديث بغض النظر عن رجعيته اه ما أطمأن أنتم لاتهامه بالكذب، وإنما هو ضعيف، قد نستشهد به على ما سبق ذكره في بعض الأجبة. ويقول متروكا إذا بانت النكاره. آه. لكن الأصل فيه الاستشهاد. نعم. ما شاء الله. وكذلك الحارث. أعور. كذلك الحارث. نعم. ما شاء الله. اللهم يبارك فيكم. من قيل فيه صدوق تغير بأخره. في مراتب الشواهد او الاحتجاج تغير اذا اختلط قلبا شكون حديث وحسن ايه اذا قالوا تغير والتغير اخف من الاختلاط هذا ولم يعلم تلميذ هذا في زمن الاستقامه لا حسن يكون حسن ايه وكذلك صدوق يخطئ ومن كان على شكله ايه نعم اذا كان يخطئ كثيرا في بعض الأشريط سمعتكم تقولون صدوق يخطئ يعني مرتبة استشهاد لا مرتبة احتجاج وأذكر أني سألتكم في المدينة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة 1410 فقلت لكم بعض المواضع اراكم تحتجون بمن قيل في صدوق يخطئ فقلت لي أتظنوني حجريا. كل ما يقول عنه ابن حجر صدوق يخطئ أنا أقره. ربما أخ يعني أزيل كلمة. إنك صادق. فتقول أنا ربما أزيل كلمة يخطئ. فيقول صدوق حسنا لكن لو سلمت للحافظ بأنه صدوق يخطئ أستشهد به ولا أحتج به. جوابك جوابكم هذا. آه. فلذي فهمتم الآن من كلامكم خلاف الأول. تارة تارة تارة تارة. تارة تارة يعني راجع هذا إلى القرائن قرائنا. يعني الأصل فيه إذا اعتمدنا كلام الحافظ من حجر أنه صدوق يخطئ ولم يقل يخطئ كثيرا نعم. فالأصل فيه عندي قبل ما راجع المصادر التي استقى منها هذه القلاصة أنني أحسن حديثه إلا أن يتبين لي شيء وأحمله على الظهر. ما شاء الله ويلا طيب تدليس عمر بن علي المقدمي وهم من دلس في السكوت ايه والله هذا اسقط حديثه ولا اهتم به اذا عن عن اه واذا قال حدثنا كذلك فرقت او يستشهد لا يستشهد به ما شاء الله شيخنا انا في التعرض القول مع الفعل اعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم اليه لأن القول إذا تعارضنا عن الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن وقفت على بعض الأحاديث مشكلت عليا فاردت أن أذكرها لكم يظهر لي إن شاء الله وجه حق فيها ان شاء الله قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه الصلاة والعموم للأمة كذلك حديث أنس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنهان عن الوصال ثم تواصل فقال إني لست فيهياتكم أن أبيت أطعم وأسقى فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل، فكفل الضابط لهذه المثالة أخي الكريم لم تكتمل هذه المادة نرجو مواصلة الاستماع اعلى الشريط التالي